ولا لحياتي فإذا رأيتموهما فكبروا وصلوا وادعوا الله وتصدق ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم ولهديناهم صراطا مستقيما. قناة العفاسي الفضائية تقدم. يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. بالتعاون مع حامل المسكي من الكويت وابن الخطاب. من السعودية وهاي كواليتي من مصر فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله تلاوة من صلاة الخسوف لسورة النساء ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين فلا تميلوا كل المين فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي استقيموا واستووا تصلوا واعتدلوا